فاصبر صبراً جميلاً إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً يو تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعين ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم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 ويملومين فمن بنتوى ورأى ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون